BÜRDE hırka KASİDESİ Elhamdülillahi munşil halgı min adem, salatu ala alal muhtari fil qidem. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede ala habibike hayril halgı kullihim. 1. Bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olma hakkında. Emin tezekkür-i ciranin bidi selam. مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظم فما لعينيك إن قلتك فاهمة وما لقلبك إن قلت استفقيهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم من منه ومضضرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم فكيف تنكر حباً بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطى عبرة وظنى مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم عدت حالا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم محصطا النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إن اتهمت نصيحة الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما تعضت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سراً بذالي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تقطمه ينفطم حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم كم, كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وخشت سائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم، واستفرغت دمع من عين قد امتلأت، من المحارم والزم حمية ندم،